بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد رضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليكم كيف نجمع بين الحديث لو, لو, أنفق، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلق مدة أحدهم ولا نصيفة والحديث الذي دل على فضل العامل في آخر الزمان هو له أجر خمسين من الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمنصرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين أولاً أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وثانيا أن أهل العلم قد وفقوا بالماذى الأحاديث؟ لأنما دل على فضيلة خاص لا يشمل الفضيلة العامة. ففضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل عام. وفضيلة من عمل بالسنة عند فساد الأمة فضيلة خاصة فلا تقدم الفضيلة الخاصة على الفضيلة العامة نعم صييرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليكم يذكر العلماء دائما قول الإيمان يزيد وينقص ولا يذكرون ذلك في قولهم عند ذكر الإسلام فما السبب عند ذكر الإسلام الإسلام يكون مع العبد فلا يخرج منه إلا إلى الكفر والأيات بالله. أما الإيمان فإن له مراتب وله كمالات. من استقصى هذه الكمالات؟ وعمل بها استكملها <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> سبحان الله لا حول ولا قوة سجن للإيمان ولم تكسر فإنه يكون معه إيمان ناقص هذا يُعطى اسم الإيمان ولكن يُعطى اسم الإسلام هذا الفرق فرق بأن الإسلام لا يخرج منه إلا إلى الكفر لكن الإيمان يكون مراتب وكمالات ونقص وهكذا نعم يقول هل المسحور حكمه حكم المجنون إذا ترت الصلاة والصوم والخمر وشرب الخمر وسب والديه وذهب إلى السحر والكهنة وما على ذلك المسحور الذي أثر السحر فيه وغير ورعه الذي كان عليه إلى حالة لم تكن معهودة منه بسبب هذا الشهر فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بما يحصل منه في حال المرض وتغير الذهن الذي يستجيذ فيه ما لم يكن يستجيذه في حال أتجابه فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أن يأخذهم ب ما يحصل لهم في هذه الحالة نعم هذا سؤال من الحساء حفر الشبكة يقول سائله ما معتقد ابن حزم وبمن يلحق ابن حزم واهري في الفروع واشعري في العقائل وهو معتقده معتقد غير جيد بل سيء ولكن في الفروع يعمل في ضواير الأدلة نعم هذا سائل عنده مجموعة من الأسئلة مفادها يسأل عن تصوير المحاضرات والندوات بكاميرا الفيديو وهل هناك مصرحة في ذلك ومن حكمة في التصوير ويسأل أيضا عن مشاهدة الأطفال للأفلام الدينية وكذلك ما حكم إدخال الجهاز التلفزيون في البيوت قلنا واحدة واحدة القلنا واحدة واحدة الكاميرا التصوير, التصوير بالكاميرا التصوير بالكاميرا لا يجوز هذا الذي اعتبره هو الله لا أتزاعد عنه نعم مشاهدة الأفلام لا يجوز لا يجوز التصوير باليد ولا بالكاميرا. نعم مشاهدة الأقسام للأفلام الدينية الخير في تركها. الأفلام إيش؟ الأفلام الدينية. الأفلام الدينية عنها الدروس الدينية يكفي عنها. نعم الأناشيد المسمى في الإسلامية والأناشيد المسمى في الإسلامية هذه أنشيد الصوفية وهي بالحق وللعلماء عليها تعريقات كثيرة وبينوا حكمها والحمد لله في ذلك ما قد يسره الله عز وجل فإن خرج كتابي الذي فيه الفتاوى فسترون ذلك وأنا وأنا الذي أدين الله به أنها بلع لا ينبغي فعلها نعم إدخال التلفزيون في البيوت إدخال التلفزيون في البيوت الأحوى والأولى عدم إدخاله نعم يقول السائل أحسن الله وليكم شيخنا الرواية التي في الباب نعم. الرواية التي في الباب هذا في كتاب السنة فإن الناس يصعقون فهل فيها دليل لمن قال أن هذا يوم القيامة بعد البعث أرجو التوضيح هو الظاهر هكذا نعم سائل يقول يرى جماعة التبليغ الذي يدلنا على أننا بعد البعث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشك عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر لكن هذا الحديث ليس فيه ولا فخر فأرفع واسه فإذا موسى بن عمران باطش بقائمة من قائم العرش فلا أدري أفاكك القبلي أم كان ممن استقن الله نعم يقول يدعي جماعة التبليغ أنهم يدفعون من كل شخص ريال واحد وهم عددهم قليل ويأتون بذبائح كثيرة هل هذا من كرامات الأولياء هذا من من, من كذاب الأدعية وليس من كرامات الأولياء من كذاب الأدعية نعم هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارك بدينار وقال له اشتري لي به أبحية رأي عروة البارك واشترى بالدينار أبحيته ثم وقف على إحداثنا وقف عليها كأنه يجيد البيع وبع احداهما بالدينار وأتى بالدينار وأضحيه كان النبي صلى الله عليه وسلم هتكون كرامته أن يتحول الدينار إلى دينارين كده ولا لا. لكن لم يحصل ذلك إلا بطريقة البيئ يشيرا الذي عمله عروة ولذا شكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال بارك الله لك في بيعك دحل فكان لا يعرض شيئا بالبيع إلا رمح فيه نعم هنا سؤال من الإمارات يقول هل فتنة في القبر خاصة بالمسلمين والمنافقين أم تشمل الكفار كيف هل فتنة في القبر خاصة بالمسلمين والمنافقين أم تشمل الكفار تشمل الكفار والمنافقين والمسلمين والمؤمنين كل نعم هذا يقول استفدنا من الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أن لفظة المرصوص لا أصل لها في كتب السنة هو فيما يظهر أنه صحي المؤمن للمؤمن كالبنيان وكلمة المخصوص مستنكر نعم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إن نحبك في الله ونحمد الله أن عرفناك في هذه الدورة المباركة وفي هذا المكان وأنت تعلم الدين والسنة ونتمنى أن تتكرر الزيارة وسؤالي ما رأيكم في من يدافع عن الفزبيين ويزكيهم ويحذر من السلفيين ويستهمهم بالنفاق الاعتقادي وأنهم يلبس يلبسون لباس أهل الخير من أجل ضرب أهل الخير ويشبههم بأصحاب مسجد الضرار أولا أقول يا أخي يزاك الله خيرا ووفقنا وإياك لما يحب ويرضا ونزل الله عز وجل أن يجعل محبتنا فيه ومن أجله وأجدنا على ذلك وأجدنا على ذلك وأجد معنا في ذلك كرمته سبحانه وتعالى الأمر الثاني تكراه الزيارة هذا شيء يعلمه الله والغيب لله سبحانه وتعالى الأمر الثالث السؤال عما يدافع عن الحزميين ويتهم السلفيين فهذا أمر معروف من كثير من الناس الذين يتسمون بالخير وهم مع ذلك يتعاطفون ويدافعون عن الحجميين فهؤلاء نسأل الله أن يصلحهم ويبصرهم الحق أو يهلكهم وأن يريح السلفيين من هذا القسم من الناس الذين يظهرون للناس بأنهم أهل حق وهم مع ذلك يتعاطفون مع أهل القدع نعم هذه رسالة جاءتنا من الكويت عبر الشبكة وأنا أنقلها كما هي للشيخ يقول ذكرت يا شيخ أن الشيخ محمد النجدي سلفي بحسب ما ذكره لك ولكن يا شيخ عند الشيخ محمد النجدي بعض الأمور التي إلى الآن ينبهنا أو, أو يتكلم فيها معناها فمنها أنه يرى الإمارة الدعوية ويقول ليس فيها بيعة ويوجب فيها السمع والطاعة على من دخل معه في الدعوة ويقول كل من تكلم علينا في الجمعية ابتلاه الله إلى آخر الكلام أيضا يقول فهذا يا شيخ وافقنا في سيد فقد خالفنا في غيره وله غيرها من الأمور ويقول هذا الرجل يعني حزبي ويحذر السلفيين من السلفيين ويقول بأنهم من المفسدين في الأرض ومن حضر دروسا فهو آثم وهذا الكلام مسجل حسوبنا الله ونعم الوكيل مجد الله يصلح الأعراض لا يكون سلفيا إلا من أخذ الشلفية بكل ما فيها ونبذ كل البدع فنسأل الله أن يوفق الجميع لنبذي البلع والإمارة في الحضر لا شك أنها من البلع نعم سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل إرضاع الطفل من ثدي أمه بعد العامين الأولين حرام أم لا <تصفيق> نعم هل إرضاع الطفل من سدي أمه بعد العامين الأولين حرام أم لا ما هو حرام لكن ينبغي أن ينقفل الوضاء عند كمال الحولين وإذن قال لمن أراد أن يثم الوضاعة وإلا يمكن أن تتم قبل الحولين نعم يقول أحسن الله إليكم وجه الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا شطر الأمة وبين كون أهل الحق قلة وأن الطائفة المنصورة قليلة بين الهالفين وجزاكم الله خيرا الأمة تنقسم إلى أمة دعوة وأمة إجابة أما أمة الدعوة وهم كثيرون وأما أمة الإجابة فكثير منهم لا تكون إجابته كاملة بل تكون ناقصة ولكن الذي تكون إجابته ناقصة وإن عذبت النار بقدر جنايته فإنه سيكون مآله إلى الجنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يمثلون ثمانين صطفا لصفوف الجنة التي هي مائة وعشرون نعم السؤال الأخير ما مدى معرفتكم حفظكم الله بفضيلة الشيخ احسان إله ظهير رحيمه الله ولو تكلمتم عن دفاعه عن أهل السنة ضد الرافضة قد بحهم الله أنا لم أعرف إحسان إلهي غير إلا من خلال كتبه رحمه الله ولقد جاهد وكتب وبيّن الحق حتى اقتالوه ويضعو له كمية متفجرة في تحت ال... الكرسي الذي يحاضر عليه فاستشهد رحمه الله فنسأل الله أن يلحقنا وإياه بالصالحين وأن يجعلنا وإياه من من ترفع درجتهم في الجنة بسبب جذائهم عن الدين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم 83 78938